همز م شاء بنميم من نعل الخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين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 فَتَنَادَوْ مُصِحين أَنِغْدُوا علىى حَرثِكُمْ إِكُ تُمْ صَارِمين فَطَلَقُ وَهُمْ ييتَخَافَتُون أَللاا يَدُخُلَ النَّهَا اليَوْمَ عَلَْكُم مِسكين وَغَدَوا علىى حَرْدٍ قَادِرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا إن قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى رفضنا أن يبدلنا خيرا منها عسى رفضنا أن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 امِنْ عِندِهِمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَدْمُومٌ فَجَاءَتْ بَأْهُرُ رَبِّهِ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِيْن كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ